في الحقيقة التقاطع شديد وخطير جدا ولا شك إن, الأبو... أن الأبوين يتحملون المسؤولية الأولى لكن مع ذلك الأبناء أيضا عليهم مسؤولية السؤال الثاني وصايا تعين عن قيام الليل باستيقاظ صلاة الفجر علي حال الحمد لله قيام الليل ميسور والدليل ميسور لكن ليس لك جد إنك في الناس وقت قيام الليل موجود نا... قيام الليل يبدأ منتصف الليل الآن تقريبا قبل الساعة 12 نادر من الناس ينام بعد الساعة نعاش جماذا لا يقوم الليل ما في جدية ما هناك جد إنما لا أزمره تحتاج المسألة لعزم وصدق ومن عزم وصدق وفق إن شاء الله وروض نفسك على أنك إذا بدأ من تصف الليل تصلي لأنه من الصعب الإنسان إذا لينام بعد الثاني عشر يقوم قبل الفجر هذا يعني قد يكون ثقيل جدا لكن صلي واستغل بقضاءه حتى تضارمج وقتك فالإنسان إذا يروض نفسه يوم ويوم ويوم ثلاثة يام أربع عشرح حتى يستطيع بيذن الله ينام مبكر ويقوم بكيام الليل ويستثمر هذا الوقت الفاضل السبيل يحب الله عز وجل التعلق بأسبابه يعني استحضار عظمة الله عز وجل رقابة الله العمل بالفرائض على وجه يتميز بالخشوع وعظم الوقوف بين يدي الله عز وجل ثم الأورات من قلب الحاضر والأدعية من قلب حاضر فضور مجالس الذكر فضور مواطن الخير والتي تحفها الملائكة العمل الخير يقوّي القلب ويقوّي الحب لله عز وجل حب من يحبهم الله وما يحبه الله من الأعمال يقوّي الحب لله علّق نفسك بمن يحبهم الله من الصالحين وعلّق نفسك بالأعمال الخيرية التي يحبها الله عز وجل بإذن الله تجد قلبك يقوى في محبة الله ويبتعد عن الحرام طبعا الكتب في هذا كثيرة لكن أجد من أفضلها كتب من القيم رحمه الله يقول هل أبونا آدم عليه السلام نبي من رسوله الراجع أنه نبي يقول وهل هو مبعوث إلى الإنس فقط؟ الله أعلم هذه مسألة خلافية ليس عليه دليل قطعي الدليل الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعثل الثقلين الجن والإنس أما غيره من الأنبياء ففي خلاف لا شك الجن بلغتهم الحجة والرسالة لكن هل هو عن طريق أن بأ الرسل الرسل الإنس والجن لهم مبلغون نذر أو أن هناك يعني رسل من الجن هذه نسألة خلافية ليس عليها دليل والله أعلم لكن الراجح أن الرسل أن, أن في الجن رسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث ثلاثة قلين لأنه أشار إلى أن هذه من خصائصه إشارة غير واضحة ما هي بيّن وبيّن قطعة الحجة أما قولي عز وجل ألم يأتيكم رسلك منكم يعني خطاب للإنس والجن هذا ليس دليل على هذا ولا على هذا هذا دليل مجمل يقول أحبا أقرأ لكني أخاف من ذلك وحتى في المساء الفقهية فإني مصيد وبالنذا فهل أنا مصيب ما أدري أخاف من يعني ما أدري المهم إذا كنت تتهيب القراءة الفرادية فاقرأ على طالب علم واسمع الأشي رضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين يقول المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد ففي الصحيحين عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قالها ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر وفيهما عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار, حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وفي صحيح مسلم عن أبي غريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاد ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار وفيهما عن عثبان ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله نعم لأ هذه النصوص كما سيبين الشيخ لكني هنا أشير إلى تقعيد أو قواعد سيتتبين من خلال كلام النووي رحمه الله فالإشارة إليها لعلها تستجمع الكلام القادم وهو أن شهادة لا إله الله محمد رسول الله لها معنى بمعنى أنها ليست مجرد كلمة, يعني كلمة ليست مجرد كلمة ليس لها تبعات هي كلمة لكن كلمة تنبع من القلب وتخضى علىها جواه تنبع من القلب وتخضى علىها جواه ومكتضى لغة العرب فإن معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمداً رسول الله التسليم التسليم لله تعالى بالمحبة والطاعة والعبادة والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمحبة والاتباه فهي إذن دعوة هذه الدعوة لا تتحقق إلا إذا توافرت أركانها وشرطها وهذا ليس مجرد تنظير هذا تقتضيها اولا النصوص القطعية وثانياً فقه اللغة وثالثا تطبيق المعنى الواقع لما جاءت لما جاء, جاء الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة لسالة الإسلام جاء بلا إله إلا الله وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فالعرب الذين يفقهون العربية تعاملوا معها على أنها كلمة تعني تسليم القلب وتعني استجابة جوارح وتعني ارتزام الدين لأن هذا هو معناها إذن على هذا نحمل معاني لا إله إلا الله على النصوص التي وردت بعد ذلك التي تتضمن أركان الدين وفرائضه ووجباته وتتضمن الابتعاد عن ما يخل بالدين أو ينقضه ولهذا فإن المسلم إذا اتزم لا إله إلا الله بقلبه ثم أدعى وسلم لله عز وجل ثم أقام الشروط اللازمة التي هي شروط لا إله إلا الله ونمحمد الرسول المقتل ونصوص الأخرى فإنه بذلك يكون محقق معنى لا إله إلا الله وإن أخلى ببعض الواجبات التي الإخلال بها لا يخرج من الملة سواء ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المنهيات فترك الواجبات التي لا يكن تركها مخرج المله. وفعل المحرمات التي لا يكون فعلها مخرج من الملة لا يتناقض مع معنى لا إله إلا الله لكنه ينقصه لكنه ينقصه فعلى هذا إذا جاء الإنسان الذي يدعي أنه يشهد لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله بما ينقضها سواء من ترك فرض أو واجب جاء بالشرع بأنه ناقض أو جاء بفعل ما هو ناقض وجاء الشرع بما هو ناقض من هنا يكون خرج منها فلا يستحق الواجب ما يستحق هذا الواحد أما المن... ال... الذي ينقص معنى لا أهل الله ولا ينقضها فهذا تحت مشيئة الله إذا مات المسلم وقد عمل ما ينقص المعنى ولا ينقضه أو ترك ما ينقص المعنى ولا ينقضه فإنه يكون من أهل كبير إذا مات على ذلك دون توبه وهذا تحت مشيئة الله لكن ومع ذلك يتحقق له الوعد بمعنى أنه لو عذب لو أقدر الله له أن يعذب فإنه لا بد أن يتحقق له الوعد حينما بقي في قلبه معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن وقع منه ما ينقصها لا ينقضها فإن مصيره إلى الجنة وبهذا تحمل النصوص المطلقة أن من قال لا إله الله دخل الجنة أحيانا يأتي مثل لفظ وهو صحيح ما من عبد يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار هذا إضاء وعد ووعد الله محقق فهذا ينطبق على من حقناها دون أن يخل بما جعله الله شرط من حق دون ما أن دون أن يخل ما جعله الله شرط ولذا تجدون كلام المؤلف فيما بعد في حكاية الكلام العلماء وفي رأيه ما يفيد هذه المعاني لكنها مفرقة لعل يشير إليها إن شاء الله في حينها في أثناء الشرف نعم فقال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضل لدخول الجنة وللنجاة من النار لكن له شروط وهي الإتيان بالفرائض وموامع وهي إتيان الكبائر قال الحسن للفرزدق إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقدف المحصنة وروي عنه أنه قال هذا العمود فأين الطنب يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط ولكن لا يثبت الفسطات بدون أقنابه وهي فعل الواجبات وترك المحرمات هذا على الإجمال لا على التفصيل يعني أنه أحيانا يترك الإنسان بعض الواجبات التي ليست من أركان الدين فيكون نقص تحقيقه لا إله الله وأن محمد رسول الله لكن هذا لا يعتبر مانع له من أن يحقق له الوعد وكذلك العكس في ترك المحرمات أيضا محرمات واحدة هناك محرمات الوقوع فيها خروج من الملة هو إنكار ونكوس عن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله مثل الشرك الشرك وترتي الصلاة بالكلية هذا مما توردت به النصوص بأنه يخرج الإسلام أن من معنى لا إله إلا الله أي من الإسلام معد ذلك فإنه يبقى تحت مشيئة الله وهذا مقتضى الجمع بين النصوص نعم وقيل للحسب إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتحلك وإلا لم يفتح لك أو, أو لم يفتح لك نعم يقصد أن المفتاح وسيلة للوصول إلى غاية معينة فالوسيلة لا تتحقق إلا إذا توافرت شروطها لا تحقق الغاية إلا إذا توافرت شروطها وهذا على حسب كل زمن فوقتنا هذا قد يكون مفتاح إلكتروني لكن يحتاج إلى أرفان يحتاج إلى شفرة يحتاج إلى ما تتحقق الفائدة منه إلا لتحقق الشروط وهي أرقامه أو ألماته أو نحو ذلك مما هو من شروط أن يكون يوصل إلى الغاية إذن لابد أن يكون لكل غاية وسيلة وهذه الوسيلة إذا ما توفرت فيها الشروط ما أدت إلى الغاية ونعود إلى مسألة أذكر فيها دائما في مثل هذا المقام ويجب دائما تستحضروها وهو أصلاً أصلاً معنى لا إله إلا الله لا يتحقق إلا بشروطها وانتفى موانعه المعنى نحسل لتأملته وإلا يكون مجرد دعوة كاذبة الله عز وجل لا, لا, لا, لا يعني يرضى من عده الكذب في حق العباد فكيف في حق الله عز وجل ومن هنا كان المنافق الخالص خارج من المله وهم المنافقون الخلص في الدرك الأسفل من النار لأنهم أكتبوا الخلق هم أكذب الخلق لأنهم دعواهم تخالف حقيقة ما هم عليه حتى أنهم ظنوا أنهم الخادعون ربهم عز وجل ولذلك صار كفرهم أغلب من كفر المشركين لأن الشرك حيان يكون بتأول بينما أولئي كذبوا الرب عز وجل التكذيب الخالص ولذلك لا تنفع مجرد الكلمة منهم نعم. ويشبه هذا ما روي عن بي عمر أنه سئل أن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل فقال ابن عمر عش ولا تغتر يعني عش على الحق ولا تغتر بمثل هذه الشبهات يعني لا تغتر بيكونك مؤمن فلابد من تستوفي شرائط الإيمان أركان الإيمان لأن الغرور أنواع من ضمن الغرور يعني الآمن من مكر الله ومن ضمن الغروع عدم الاستجابه لأمر الله عز وجل ومن ضمن الغروع والتكال على مجرد ما في القلب من التصديق كما يقول أهل الأهواء والبدع والاشتراق وأهل النفاق والشبهات التقوى هاهنا نعم التقوى هاهنا ونبيس السلام بيّن ذلك لكن تعني الكلمة أن التقوى التي هاهنا لا بد أن تكون على معناه الشرعي واللغوي لأن التقوى هي الوقاية من عذاب الله أن يكون بينك وبين عذاب الله والقائد باتباع واجبات وترك المنهية هذه حقيقة التقوى فإذن كلمة التقوى ها هنا التي تعني مجرد الاعتراف بالتصديق هذه كلمة ليست صادقة بل هي خادعة ولذلك المسلم لا يرتر بمجرد كونه يعني شاهد الله إله لله ولا يرتر أيضا بما ورد من المصوص المطلقة أو بمفهوم الخاطئ في المفهوم الخاطئ للمصوص المطلقة التي تقول بأنه لا يضر معها عمل لأنها لا إله إلا الله لها لب وحقيقة وعمل لب وحقيقة وعمل نعم إن العمل لألي حال يعني لا يعني تناقض بين العبارة يعني يعيش العيش لا تكون لبعمل لكن اعمل أكثر صراحة شيء نستخدم معك تعقيق من اي والله لا يعني أقرب لا يعني أتراجع في مواطنها نعم وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري كان هذا قبل الفرائض والحدود فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت ومنهم من قال بل غم إليها شروط زيدت عليها وزيادة الشر هل هي نسخ أم لا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين وفي هذا كله نظر فإن كثيرا من الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود وقال الثوري نسختها الفرائض والحدود فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها, أنها تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين فكذلك عقوبات الآخرة ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف يسمونه نسخة وليس هو بنسخ في المشهور نعم لأنه مفهوم نسخة يعني تقييد الحكم أو الزيادة في الحكم أو نقص في الحكم يعني بمعنى أن الأصل لم يبقى على ما هو عليه إما إن زيد فيه أو نقص منه وأغلب احكام الإسلام كان يزاد فيها فهذا الزيادة بعض العلم يرسل منه نسخ لا من باب أنه نسخ ما قبله لكن من باب إنه جاء فيه زيادة تشريع فعلى هذا يكون أكثر نصوص التي جاءت مجملة جاءت نصوص أخرى بيّنتها وقيدتها وفسّرتها وأضافت إليها ونعرف أن كثير من أحكام الإسلام وأركانه وأحكام الدين وأركانه جاءت في البداية أحكام عامة ثم جاء لها تفاصيل على الزمن مع الزمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم والشرائع تزداد والشرائع المتعلقة بأركان الدين وأصوله وواجباته ليست ناسخة لما قبلها فالصلاة جاء فيها كثير من التشريعات التي لحقت بعد وجوبها الزكاة جاء كثير من التفصيلات التي لحقت بعد وجوبها والحج كذلك النبي صلى الله حج المسلمون قبله لكنه في حجة الوداع شرع من أحكام الحج ومناسكه وشعائره ومشاعره ما لم يكن من قبله فهل هذا نسخ؟ لا ليس بنسخ ليس بنسخ فكذلك بقية احكام الدين حتى القولية أو القولية الاعتقادية مثل لا إله إله ومحمد رسول الله جاء في الشرع ما يعد زيادة لوازم لها زيادة اركان فمن هنا يحمل المجمل على ما يفسره ويبينه ويقيده ويزيد فيه أو ينقص ولو لم ينسخ في أصله وهذا المحمل هو الذي, الذي عليه أهل الرسول في العلم الذين يقابلون بين المصوص ويردن بعضها إلى بعض وهو الفارق بين أئمة السنة وأهل السنة عموما وبين أهل او والبدع والافتراق والجهلة الفارق بينهم أن أهل السنة في الاستدلال يأخذون بأموم النصوص ويردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض ويعرفون كيف يفسرون النصوص بالنصوص أو بقواعد التي تستمد من النصوص أو بأموم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته أو بأفعال السلف من الصحابة والتابعين فالمنهج هو المنهج المتكامل الذي من سلكه سلم ومن خالفه عطب وانتسب للسنة نعم وقال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن, يقول بأن يقولها بصدق وإخلاص وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية وجاء من مرسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخدصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحتزك عما حرم الله وروي ذلك مسندا من وجوه أخر ضعيفة ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا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 وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه فمن كان لا يحب ولا يبغض, ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هو هواه كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلى ركبه وقال قتاده هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده كما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبروا الشيطان إنه لكم عدو مبين فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا, لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد وهو من نوع الشرك الخفي ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا بي قال لا تخبوا غيري وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي يلاحظ أن تثير ما تأتي تفسير تفسيرات السلف لبعض النصوص على شكل مفردات الجزئية حتى يظن البعض من يجهل منهج السلف في التفسير أنهم يحصرون معاني الآيات ومعاني النصوص بهذه المفردات وهذا أمر يجب يتنبه له طالب العلم بخاصة وهو أن كثيرا من مفردات القرآن يفسره المفسرون من الصحابة والتابعين وانتبعهم بحسب المقتضى والحال حال السائل وحال الناس وبحسب أول ما يتبادر للذهن ولا يعني ذلك طارد تفهم جيدا ولا يعني ذلك أنهم يحصرون التفسير على هذا المعنى بل من منهج الصحاب والتابعين لما كانت اللغة العربية قوية فيهم ويفقهونها كانوا يكتفون بتفسير مفردات القرآن بحسب الحال إما بالمعنى الأقرب إلى فهم السامع يراعون فهم السامع أو إلى الحال الملابسات التي عليها السؤال أو يراعون معنى منع اللغة على اعتبار على معنى من معاني, اللغة من معاني اللغوية لكلمة القرآنية على اعتبار أن السامع يفهم المرادفات لها ما يحصرها فيها ما كم العرب يحصرون في ذاك الوقت مفردات القرآن على كلمة يقولها مثل ابن عباس رضي الله عنه أو غيره بل يعرفون أنها, أنها يدخل فيها ما يرادفها وما يشتق منها من المعاني كانت مفاهيمهم عن اللغة وفقهم للغة فقه واسع هذا جاء في هذا التفسير لا تشركوا بي شيئا قال لا تحبوا غيري فهذا فقه عظيم لمعنى لتفسير معنى الشرك يدخل فيه كل معاني الشرك وهو أن أصل الشرك يبدأ بالمحبة غير الله وإذا بدأ بالمحبة غير الله نتج عنه الخوف من غير الله ونتج عنها الرجام غير الله نتج عنه خشية غير الله نتج عنه عبادة غير الله لأن لب, لب العبادة المحبة أليس كذلك لب العبادة المحبة شو التفسير العجيب العظيم ما يدل على قوة الفقر حينما قال لا تحبوا غيري كلم مجاهد هتو جمع جميع معاني لا تشركوا في هذه العبارة لأن منبع الشرك يبدأ بشرك المحب ثم ينتج عنه شرك الطاعة ينتج عنه شرك الخشية من غير الله شرك الرجاء من غير الله شرك العبادة لغير الله لماذا أقول هذا اللي لحظت من بعض طلاب العلم في الأون الأخيرة أنهم يقفون وقفات ضيقة عند بعض تفسيرات السلف لألفاظ القرآن وألفاظ الحديث ويظنون أنهم يحصرون النصوص الشرعية بهذه التفسيرات لا أبدا لا يحصرون معاني الشرعي بهذه التفسيرات لهم يعتمدون على فقه الناس العربية في ذلك الوقت نعم نعم كثير من أسباب انحراف والخروج عن السنة سواء في العقيدة أو في غيرها كثير منه سببه عدم معرفات القاعدة في تفسير النصوص وقلة فكهة العربية وقلة فكهة العربية وعدم الرجوع إلى أقوال السلف ومنهج السلف ولذلك غالب العلم يريد أن يستجلئ منهج السلف مثل ما ذكرته لكم يراجع أمثال تفسير الطبري هذا يعتبر أعظم موسوعة أوضى أعظم موسوعة إلى الآن في جمع أقوال السلف الصالح في القرآن والسنة في القرآن بالذات أعظم موسوعة إلى الآن وهو مليء من هذه المعاني ذكرتها وهو تفسير غالبا يكون تفسير مفردات لأن المفردات اللي ينشى عنها فقه العربية فقه القرآن والنصوص نعم فإذا نعود نقول في يعني أكبر سبب أو ربما يكون من أكبر أسباب في الحراف الناس ووقوعهم في الفجع والأهواء والإفتراق والخروج عن السمة هو ضيق فهم النصوص وعدم معرفة فقه السلف في الاستدلال ومنهجهم في الاستدلال نعم في قلم بن رجب رحمه الله في محبة ما لا يريد الله عز وجل قال أنه نوع من الشرف أو ينقص التوحيد يعني انه ليس بشيء اكبر نعم هذا, هذا رجع لون غير نوع المحبه نعم محبه غير الله اذا كانت عن شهوه او عن شبهه تنقص التوحيد اما اذا كانت محبه غير الله محبه تقديس فهي تنقض التوحيد كما يفعل الذين يقدرسون الائمه ويحبونهم كما الله أو يشركون في المحبة بمعنى يقدسونه محبة التقديس وكذلك الأولى وغيره الفارق بينها هو ما يعود إلى الاعتقاد فإن اعتقد في من يحبه أنه يعني له شيء من خصائص الربوبية والألوهية من خلال هذه المحبة فهذا شك أما إذا كان محبة هوى محبة شبهة وشهوة فهي تنقص التوحيد ولا, ولا تنقضه والمحدة الغريزية مباحة إذا ما كانت عن هوى واشبها نعم وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الدر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجوع وتبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعادات عليه من الشرك الخفي وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس المرفوع لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة التي صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله فمن صدق في, قول فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخش أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه ومتى بقي في القلب أثر لسوى والله. فمن فلة الصدق في قولها نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين كما في الحديث المشهور تقول النار للمؤمن جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وفي مسند الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن, إن للنار ضجيجا من بردهم فهذا مراث ورثه المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم قال جنيد قالت النار يا رب لو لم أطعك, لو لم أطعك هل كنت تعدبني بشيء هو أشد مني قال نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى قلت وهل نار أعظم مني وأشد قال نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين وفي هذا يقول بعضهم ففي فؤاد المخب نار هوى أحر نار الجحيم أبردها ومثل هذا الكلام فيه عيني وحكم وقد تتوافق مع الشرع لكن لا يأخذ ما فيه من أخبار لا يأخذ على بل الأصل فيه أنه مردود ما لم يريد بنص وكلام الجنيد وأنكار الجيين في الحقيقة فيه نوع من التساهل والتفريط الذي نتج عنه يعني اختلاط مصادر التلقي عند الصوفية ونتج عنه التساهل في مسألة الرواية تجعن أخذ وقبول كلام هؤلاء على أنه كأنه مسند وموقوف لا سيما إذا صدر مثل الجنيد رجل صالح عابد معروف بالزهد والوراء ثم صدر عنه هذا الكلام يأتي أقوام من العامة والمريدين والمقلدة يجعلون هذا له حكم المرفوع وهذا خطأ شنيع ولذلك يمجيبا نحذر من مثل هذه العبارات التي تنقل على العبات نامنا فيها من معاني صحيحة جاء بها الشارع بس نبي حاجة إلى أن نجعلها هي المصدر فيه ما جاء فيها من بعض الحكم والمعاني الصحيحة التي جاء بها الشرع يؤخذ على لفظ الشرع ونص وخبر الشرع لكن من أين للجنيد رحمه الله مثل هذا الخطاب اللي ينسبه للرب عز وجل هذا كلام حقيقة فيه خطورة على دين المرء يعني من أين له أن يثبت أن النار قالت يا ربي وأن الله عز وجل قال لها نعم هذا أمر خطير ينسب الله سبحانه فهو عظيم لكن أخذه بعض السلف من باب أنه من الحكايات التي ربما تكون تروى عن بني إسرائيل ربما يكون الجنيد يريها يبلي عن بني إسرائيل وهذا خيط ضعيف ينقطع عند التحقيق لكن نعذر به الذين يسوقون مثل هذا الكلام أنه من باب المواعب وأنه مادام ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول خاضع لقواعد الشرعية في الرد والقبول وإلا فهو خطير حقيقة لأنه جاءت أجيال من الأتباع المتصوفة يأخذون من هذا الكلام يأخذون وكأنه نص صحيح فيبنون عليه حكام ويبنون عليه عقائد ويبنون عليه مواقف وهو من من التخرص الذي لا نحتاجه أصلا لا نحتاج كيف نحتاجه عندنا كتاب الله وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم إذا كانت مجرد حكم لا تنسب إلى إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمقبول عن عين الراسل حكمة بارة لكن مشكلة إسناد هذا الكلام إلى الرب عز وجل وأنه حديث بين الرب وبين النار فهذا لا يجسل أخذ به بل ينضغ التوقف عنده وبيان وجه الحق ووجه الباطل فيه نعم أما أهل الحديث فلا والجنيب لسه من أهل الحديث اجتهد فأخطأ أما الحديث فيتورعون مثل هذا إلا إذا حكموا على النص قالوا هذا ضعيف هذا موضوع من هنا تبرد مثلا لكن مثلا هذا كلام مرسل كلام ما قال ما أسنده أيضا ولا ولو أسنده لأخذ على مقياس يعني المقياس الشرعية لكنه هنا قالت من عند فإذن الأمر خطير حقيقة لأنه قول على الله غير نام من باب أن هذه مواعظ يعني بالرجب مجرد أن ساقه بلا سند فكأنه قال العهد على الغاوي أو قال هذا من باب الزهديات والمواعظ وال وال التي أصلا لا يهزم فيها أو أنه من باب الحكم التي لا يهزم فيها أن تسند لأنها ما قلنا أنها عن نبي صلى الله عليه وسلم ها؟ والله ما اراد ذلك لا هذه من زلات انس الجنيد وهل عندنا التصوف على مثل هذه الزلات التصوف اللي حرم حرم الامه حرم الامه الان إلا من بناء على الاقتراف بمثل الجنيد رحمه الله اخطا وجل نتبعه على زلته هذه الحقيقه ما زله والعلماء الذين يريدونها مثل البرج ابن رجت يريدونها على اعتبار انها من الحكايات. ما هو لا ضعف ولا هو هو ما أسندها على منهج المحدثين لا ما تضعيف ولا تقوية لأنه هو, هو يقصد المعنى المعروف عند المحدثين إنه مثل هذه الأمور عادة إذا صدرت عن من هو معروف بالتدين إنه غالبا يكون رواها عن كتب أهل الكتاب أو عن رواة أهل الكتاب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 ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد, مفرد في التوحيد وهو حسن نعم حسن تبارك الله فيك نحن طلنا اليوم جمع عيونا حكم هذا الحديث لأنه آخر القسم الأول من الكتاب والقسم الثاني لا يزال عليه حوار نعم كيف كيف أبدا أبدا ما أظن هذا يقول الإنسان إن شاء الله ي... لا بالعكس أغلب موت المسلمين ما يتمكنون من قلب الشهادتي وممتلئ قلبهم بالشهادتين ومعانيها والتزامها بدون ما ينطق بها وهذا أشارك ليس الكتاب كتاب الله ما يزمنه عند الوفاة أخر قوله عن إمانا لو ما قالها إلا قبل أربعين سنة من وفاته هي أخر قوله ما يتعلق بالتوحيد والإيمان ليس لا يوخذ النصوص على هذا الإطلاق هذا الشيء, الشيء الآخر يعني مجهور الحال أو الإنسان الذي يكون آخر قوله نجعل هذا من المبشرات له لكن لها منها نمنا غيرها لأجعلها حد بينه من لم يقولها هذه مثل أي نوع من, من أنواع الكرامات والمبشرات التي تكون للإنسان أثناء الوفاة فهل مثلا من لم يتوفى يوم الجمعة يحرم من الفضيلة مع أنه فضيلة يوم الجمعة معروف من مات في يوم الجمعة وكذلك بقية الأحوال أيضاء الشهادة في سبيل الله هناك أعداد من المسلمين لا يعلمهم إلا الله لما في قلوبهم يأخذون أجر الشهيد وهم يموتون على فروشهم بمكتب نصوص قطعية ثابتة أن من الشهادة صادقا من قلبه ثم مات ولم تحصل له كتب له أجر الشهيد وإذن في مفضل الله فإذن لا يجوز أننا نعتبر الشهادة من لم يشهد الله إله الله عند الوفاة أن هذا مقدح ولا أيضا نسيء الظن بل تترك الأمور على ما كان عليه المسلم نعم لا حرج توقين الموت لا الله على الله سنة أقول سنة ان إنسان يذكر أثناء الوفاة بالأشياء التي يتعلق قلبه فيها بالله عز وجل يعني بأسلوب مباشر أو مباشر نعم سواء يلقن أو يذكر عنده يذكر الله عنده حتى ولو بالاستغفار أي نوع من أنواع التذكير بالله عز وجل هذا أمر مطلوب ومن السنة التي ينبغي أن الناس مع نوتاهم ومع مرضاهم نعم والله التكرير مبني على حال المحتضر الذي في الاحتضار إذا كان يتحمل ويقبل يلاحظ منه انقسمات من وجهه ومنه أنه يتحمل ويقبل ويسر بالكلام الطيب فيكرر عليه إذا كان لا يصعب عليه لأن نزعة الموت وسكرات الموت شديدة على الإنسان إنسان ضعيف وقد يعتري شيء من يعني الشدة وما نسميه العصبية أحيانا هذا بسبب يعني ما يعانيه فينبغي يعني يضيق عليه إذا رأي أنه ليتحمل وهذا يرجع إلى من عنده وتقديره من الظرف يكرر عليه يخشى أن يقول كلام لا يشعر به يخشى أن يقول كلام لا يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلق وأطواهم و أكثرهم حرصا على لقاء ربه وقد اختار الموت عينما خير وهذه عزيمة لم يتحملها حتى الأنبياء قبله اختار الموت لما خير ومع ذلك في سكرات الموت كان إذا صحى لما لدوه غضب غضب على الذين لدوه يعالجوه بذلك الشراب الذي أعطوه إياه وهو في سكرات الموت لم يشعر فلما شعر غضب وأمر بلد بأن يلد كل من في البيت ما معنى هذا معناته أن السكرات تجعل الإنسان يكون في حال احتاج يراعى فيها ويلطف بحاله سأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف دينا نعم في جامع عيوم الفكهن بدأنا الجزء الثاني أو القسم الثاني والذي يبدأ بالحديث الثالث والعشرين خضر بعمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملع الميزان فذكر الحديث وفي أكثر نسخ صحيح مسلم والصبر ضياء وفي بعضها والصيام ضياء لا ألا عند هذه المسألة وقفة خفيفة وهي أنه في بعض هذا الحديث أن أبي صلى ذكر أن الصبر ضياء وفي بعض الألفاظ أن الصيام ضيئ وهذا كثير في ألفاظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا التي بينها شيء من التلازم ومن هنا في هذه المسألة نجد أن التلازم بين الصبر والصيام كبير جدا يعني أن الصيام يقوم على الصبر ولذلك هذا التلازم ربما كان سبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الصيام أن الصيام ضيئ وأحيانا أخرى ان الصبر ضياء كما هو كما هو معروف انما هو إنما يقوم على الصبر الصيام يقوم على الصبر الصبر عن الاكل والشرب وعن المحرمات والمنهيات بل الصبر عن يخش الصيام من المنهيات أو نحوها اعظم واشد من الصبر على ترك الطعام والشراب نعم قد اختلث في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد وفي هذه الرواية التصريح بسماعه منه وخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجة من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غن ورجح هذه الرواية بعض الحفاظ وقال معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك من وجه آخر وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة وفي حديث معاوية بعض النفل حديث يحيى بن أبي كثير فإن لفظ حديثي عند ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان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 وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف, والصوم نصف الصبر والطهور, والطهور نصف الإيمان فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فاستر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب كما في قوله تعالى إنهم أناس يتطهرون وقوله وثيابك فطهر وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الإيمان نوعان فعل وترك فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحبورات وهو تطهير النفس بترك المعاصي وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان ترده وكذلك رواية إسباغ الوضوء وأيضا ففيه نظر من جهة المعنى فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاة فكيف لا تدخل في اسم الطهور ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هاهنا التطهر بالماء من الأحداث وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوح وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان فمنهم من قال المراد بالشطر الجزء لا أنه النصف بعينه فيكون الطهور جزءا جزء من الإيمان وهذا فيه ضعف لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف ولأن في حديث الرجل من بني سليم الطهور نصف الإيمان كما سبق أن ندخل في الموضوع الثاني ستجدون فيما بعد أن الشيخ ذكر أقوان كلهم احتملا وإن ضعف بعضها إلا أنها ترجع كلها إلى أن المقصود كل هذه, كل هذه المعاني مقصودة أن يكون النصف وليس النصف العددي يعني كما نفهم في نصف العداد النصف قد يكون معنوي وقد يكون بمعنى الجزء وقد يكون بمعنى القسم وهذا كثير استعماله حتى عند العرب لأنه لا يعني النصف دائما أو الشطر دائما معنا واحد جاء شطر الإيمان والشطر هو الشيء الذي ينشطر عن غيره والانشطار قد يكون نصف قد يكون ثلث قد يكون عشر قد يكون واحد لكن ورد تلفاظ تفهم أنه نصف فمن هنا أقول والله أعلم لأنكم ستجدون فيما بعد أن هذه المعاني كلها محتملة وقال بها إمه لأقوال معتبار ولهم شواهد من لغات العرب وأقصد بذلك أن وصف الطهور بأن شطر الإيمان يعني يدل على أنه جزء الإيمان والإيمان كما هو معروف في معنى الشرعي وعند سلف الأمة هو قول وعمل والطهور نية وعمل يدخل في, في شعب الإيمان التطهر بالماء يدخل في شعب الإيمان فمن هنا يكون هو جزء من الإيمان قسم من الإيمان ويكون كذلك شطر الإيمان فعلى هذا كل المحامل التي قالها أهل العلم كلها محامل صحيح وربما لو استعرضنا يعني ما وعد الله به من العجور على العمال الصالحة نجد أنه حينما يكون التطهر من مؤمن قوي الإيمان مسلم لله عز وجل مستحضر لعظمة الرب عز وجل حينما يتطهر يتطهر قاصدا الصلاة خاشعا متذللا فهذا لا شك أنه حقه أو, أو نصيبه من هذا الإيمان الذي به تو... عمل أي الوضوء أعظم من حق من يتوضأ وهو لا يستحضر النية الصافية أو لا يستحضر الخشوع والإقبال على طاعة الله عز وجل فهذا نال شيئا من شطر الإيمان وذاك نال شيء من شطر الإيمان وكله شطر وستجدون هذا من خلال الأقوال التي اذن في القول ان هذا بعيد أو ان هذا أنا أظنه فيه نوع من يعني عدم استحضار المعاني العامه في المصطلحات المؤقله في الالفاظ المجمله التي ياتي بها الشعب مثل هذا اللفظ هذا لفظ مجمل عام كون الطهور شطر الايمان لفظ مجمل عام يندرج تحته اكثر ما قاله اهل العلم فيما فيما ستسمعونه وتقرؤونه بعد قليل نعم نعم السلام وعلي حال الباحث إذا استكمل يعني إذا استكمل شروط البحث تتبع النصوص والأقوال والآثار ثم ترجح لدي شيء فلا مانع أن يرجح لكن ينبغي أن يعني ينفي الأقوال الأخرى هرق بين الترجيح وبين النفي المشكلة التحكم الذي يسقط الأقوال الأخرى ما لم يكن هناك إسقاط للأقوال الأخرى المعتبرة فكن طالب العلم أو العالم رجل هذا أمر طبيعي بل أنه أمر محمود لأنه لا يكون الترجيخ إلا عن اجتهاد وحس وبدل الوسع نعم ومنهم من قال المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان لكن من غير تضعيف وفي هذا نظر, وفي هذا نظر وبعد ومنهم من قال الإيمان يكفر كبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار وهذا يرد حديث من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في جاهلية وقد سبق ذكره ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان وهذا ضعيف ومنهم من قال المراد بالإيمان هنا الصلاة كما في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل, إلا بطهور لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن إسحاق بن راهوي عن يحيى بن آدم وأنه قال في معنى قولهم لا أدري نصف العلم إن العلم إنما هو أدري ولا أدري فأحدهما نصف الآخر قلت كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر وهذا هذا يرجح العموم هذا يرجح أن المقصود عنه من أن يكون وحصر بنوع يعني الشطر هنا في مثل هذا الحديث يقصد به الشطر المعنوي والشطر الحسي ويقصد به النصف وما دون النصف وما فوق النصف كله شطر فإذا هذا الكلام قوله فأحدهم نصف الآفة سواء كان عدد النوعين على السواء كما يقال مثلا لو قلنا الذين خرجوا من المسجد نصف خرج من هنا ونصف خرج من هنا نحن ما عددنا بطبي حصر لكن بمعنى أنه من شطر إلى شطرين شطر خرج من الباب الخلفي أو الأمام والشطر خرج من الباب الجانبي فإذن الشطر هنا لا ينزل أن يكون نص عدديا قد يكون نص معنويا أو النص بمعنى الجزء من الكل أو الشطر من الكل إلى آخر فإذن هذا التفسير تفسير جيد كتفسير الشيخ في أنه يعني سواء كان العدد مساوي أو غير مساوي كله يسمى شطر ويسمى نصف نعم ويدل على هذا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نسفين والمراد قراءة الصلاة ولهذا فسرها بالفاتحة والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد والمسألة حق العبد وليس المراد قسمة كلماتها على السواء وقد ذكر هذا الخطابي واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر قال وليس على تساوي الزمانين فيهما لكن على انقسام الزمانين لهما وإن تفاوتت مدتهما وبقول شريح وقيل له كيف أصبحت قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض عنه فهما حزبان مختلفان ويقول الشاعر إذا مت كان الناس نسفين شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعله ومراده أنهم ينقسمون قسمين قلت ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة المرفوع الفرائض أنها نصف العلم فرجه ابن ماجة فإن أحكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا هو الفرائض وقال ابن مسعود الفرائض ثلث العلم ووجه ذلك الحديث الذي خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر مرفوع العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وروي عن مجاهد أنه قال المضمضة والاستنشاق نسف الوضوء ولعله أراد أن الوضوء قسمان أحدهما مذكور في القرآن والثاني مأخوذ من السنة وهو المضمضة والاستنشاق أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يطهر باطن الجسد وغسل سائر الأعضاء يطهر ظاهرة فهما نصفان بهذا الاعتبار ومنه قول, قول ابن مسعود الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله وجاء من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعة الإيمان نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات ولا ينال ذلك كله إلا بالصبر كان الصبر نصف الإيمان فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا كما في صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتطهر فيثم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن وفي رواية له من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن وأيضا فالصلاة مفتاح, مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر مرفوع وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم, يقول فيصل ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه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 فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار وأيضا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن كما في حديث ثوبان وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة كما خرجه العقيدي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقفهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة فإن الله لم يأت من ابن آدم على شيء من دينه غيرها وخرج ابن مادة من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة, والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن قيل وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة وحديث أبي الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوء, جعل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة تلاحظون أن يعني السلف كما في هذا النموذج الصحابة تابعون لأنهم أفقه باللغة أحيانا يفسرون النص بجزء معناه أو ببعض لوازنه فيظن ظن أنهم خاصة من المتأخرين وهذا خطأ في الاستقلال يظن بعض الناس أنهم أن من يفسر مثل أداء الأمانة بغسل جنابه أنه حصر أداء الأمانة بهذا مع أنهم مقصدون التنثيل أو تفسير المعنى بجزءه أو بلازمه نحو ذلك وهذا كثير جدا تجدون حتى في تفسير الصفات كنتنا بعض الناس التدرع ببعض ألفاظ السلف في صفات الله عز وجل على وجه نظن أنه تأويل والسلف ما قصد التأويل إنما قصد تفسير المعنى بشيء من بتفسير اللفظة بشيء من معانيها وليس بحقيقتها أو بلازمها وليس بحقيقتها أو بمفهومها وليس بحقيقتها أو بجزئها وليس بحقيقتها الأصلية فهنا مثل تفسير داءنا مانا بالغسل من الجنابة هذا تفسير الشيء بجزئه إما لأن الناس غفلوا هذا المعنى أو لأن المفسر وهو الصحابي أو التابعي لاحظ معنا معينا جعله يجعل المثال تفسير للأصل وهذا كثير جدا يجب أن يفهم عند الاستدلال بالنصوص وبأقوال الصحابة والتابعين ومنه أيضا تفسير هذا الحديث خاصه وصف الطهور بأنه شطر الإيمان فإما السلف نهج ومناهج شتى كلها تجتمع على معنى صحيح في معنى شطر الإيمان وكل تدور على ما ذكره الشارف النووي رحمه الله إبن رجب على أن, أن هذه المعاني تتقسم وكلها صحيحة وقبل أن أنسى كان في ذهن مثال كان في ذهن مثال لهذا يعني مثلا هذا المسجد الذي نهن فيه ممكن أن يشطر من كل جهة ويعتبر هذا شطر صحيح نشطره من الأمام فيعتبر هذا شطر المسجد ومن الخلف فيكون هذا شطر المسجد ومن اليمين فيكون هذا شطر المسجد ومن الشمال فيكون هذا شطر المسجد ممكن نشطره من فوق من تحت وهكذا وكله يسمى شطر فمن هنا نعرف أن كثير من ألف هذا الشارع تحمل معاني عظيمة كلها تكون صحيحة خاصة في مثل هذه الألفاظ المجملة نعم وجاء في حديث آخر خرجه البزار من رواية شبابة بن سوارد حدثنا المغيرة بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح أن أبي هريرة مرفوعة الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاةه رد عليه سائر عمله وقال تفرد به المغيرة والمحفوظ عن أبي صالح عن كعب من قوله فعلى هذا التقسيم الوضوء ثلث الصلاة إلا أن يجعل الرطء إلا أن يجعل الركوع والسجود كالشئ الواحد لتقاربهما في الصورة فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضا ويكتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنضيته فصارت خصال الإيمان قسمين أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن فهما نسفان بهذا الاعتبار والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله أحسن تبارك الله فيك الآن نخلكم معي اللي معهم الكتاب نستقرأ هذه الأقسام التي ذكرها الأقوال من التي ذكرها الشيخ ونعرف فعلا أنها تتداخل وبعضها أعم من بعض ولا تتنافى طيب نبدأ من أول الأقوال قال في صفحة سبع التطهر قوله تطهر شطر الايمان ففسر بعضه تطهر هنا بترك الذنوب يعني كانه جعل يعني ترك الذنوب نوع من التطهر وترك الذنوب تقسيم الفعل واجبات ف قال الايمان نوعا فعل وترك هذا النوع الاول القول الاول طيب خلواكم معي القول الثاني اينه ان من قال المراد المراد بالشطر الجزء لا أنه نص بعينه طبعا هذا قول جيد لكن كونه قال لا أنه نص بعينه في الحقيقة هذا الذي انتصر عليه الشيخ وقال لا يكون لأنه يعني يقول أن كلمة النصف لا تعني المناصفة العددية فمن هنا الشيخ مال إلى أنه يعني هذا القول في أصله صحيح لكن تفسيره بأنه في النصف غير صحيح ثم قال القول الثالثينهم في نفس الصفحة المعنى أنه يضاع فواو الوضوء هذا الثاني طبعا استبعده الشيخ الرابع ومنهم من قال الإيمان يكثر الكبارف ووضع يكثر الصغاير هذا تقسيم من وجه آخر يكون أيضا قول الرابع أو تفسير الرابع ومنهم من قال خمسة الوضوء يكثر الذنوب مع الإيمان ستة منهم من قال هنا الإيمان الصلاة كأنه جعل عبر عن الصلاة بشرطها وهو ما هو طهور لأن الطهور هو أول مقدمة الصلاة الشيخ أعطال في هذا الموضوع طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض فهذا شك من الراوي في لفظه وفي رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض وفي حديث الرجل من بني سليم التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض وخرج الترمذي من حديث الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه وقال ليس إسناده بالقوي قلت اختلف في إسناده على الأفريقي وروي عنه عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة والله أكبر ملء السماوات والأرض روى جعفر الفريابي في كتاب الذكر وغيره من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله ملء الميزان وسبحان الله نصف الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر مرء السماوات والأرض وما بينهن وخرج الفريابي أيضا من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان إحداهما من قالها لم يكن لها نهاية دون العرش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان وقد قيل إنه ضرب مثل وإن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواه وقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن تقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة وروي أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البر تكون حول الميت في قبره تدافع عنه وأن القرآن يصعد فيشفع له وأما سبحان الله ففي رواية مسلم سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض فشك الراوي الذي يملأ ما بين السماء والأرض هل هو الكلمتان أو إحداهما وفي رواية النسائي وابدماجة التسبيح والتكبير من السماء والأرض وهذه الرواية أشبه وهل المراد أنهما معا يملآن ما بين السماء والأرض أو أن كل منهما يملأ ذلك هذا محتمل وفي حديث أبي هريرة والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمر والرجل من بني سليم أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها ولكن لاحظ التحميد يشمل التسبيح ويشمل غيره وكما تلاحظون في ظواهر النصوص التحميد, التحميد يعني أشمل وأعظم قادرا عند الله عز وجل وأعظم جزاء وذلك أنه لو تأملنا التحميد وجدناه يشتمل أولا على تعظيم الله عز وجل ثم على توحيد الله سبحانه لأن الحمد من العبد لا يكون إلا بالمحبة لله عز وجل والثماء عليه وبالاعتراف بفضل الله وهذا من أسس التوحيد ثم أيضا نجد أن الحمد شكر ولا شك بل هو أشمل من من الشكر هو شكر وزيادة ولذلك قال أهل العلم أن الحمد أوسع من الشكر الشكر جزء من الحمد جزء من حمد الله عز وجل أن يشكر على نعمه النعمة كذلك الحمد دعاء الحمد لله كما أنها توحيد وشكرا وتعظيم فهي كذلك دعاء لله عز وجل وثناء فمن هنا كانت الحمد لله تجمع التسبيح والتهليل وكثير من المعاني وهذا أمر الأمر الآخر أنه فيما يلاحظ أن النصوص كلها أو غالبها صحيح في مسألة تفاوت قدر هذه التسبيحات والأدعية والأذكار تفاوت القدر فيها أو أحيانا بعضها يصف بأنه يملأ ما بين السماء والأرض وأحيانا يوصف بأنه يملأ الميزان إلى آخره وأحيانا دون ذلك يعني يأتي لللفظة الواحدة أو صاف وهذا الله أعلم إضافة إلى ما ذكره الشيخ وسيذكره هذا راجع إلى صدور هذه الكلمات المحامد والتسبحات والأذكار من القلوب فإذا صدرت عن قلب حاضر موقن ممتلئ الله ورجائه وخوفه وخشيته ممتلئ الله عز وجل متأثر بهذه الكلمة ال ال الكمال والجلال لله عز وجل فإنه قدرها حينما من هذا القلب وحينما يكون القلب أضعف أقول قدرها ويعظم جزاؤها وحينما يكون شعور القلب أضعف يقل الجزاء وتقل ما وعد الله به وهذا سبب تفاوت الأجوم في الألفاظ الواحدة أو الألفاظ المتشابهة أو هم من أسبابه من أسباب القلوب التي تصدر عنها هذه التسابيح والأذكار نعم والتسبيح هو تنزيه, تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات والإثبات أكمل من السلب ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال فتارة يقرن بالحمد كقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله سبحان الله العظيم فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع من مما بين السماء والأرض فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض ويدل عليه أنه صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وخرجه الحاكم مرفوعا وصححا ولكن الموقوف هو المشهور وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سليم أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما بينهن وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه وخرج الترنذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر وقال أبو أمامه ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش ورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور وقد خرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي آخره عند الإمام أحمد ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وفي المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا عليه السلام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 وفيه أيضا عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا اذكرك به وادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله قال كل عبادك يقول هذا كل عبادك يقول هذا انما اريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وقد اختليث في أي الكلمتين أفضل أكلمة الحمد أم كلمة التهليل وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبدالبر وغيره وقال النقعي فان يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا وقال الثوري ليس يضاعف من الكدام مثل الحمد لله والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة أو حطت عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر مثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة أو حطت عنه ثلاثون سيئة وقد روي هذا عن كعب من قوله وقيل إنه أصح من المرفوع الحمد للواردة المشروع قصدك أيها أولئ والحمد لله طبعا هي أول الأذكار أول الأذكار في كتاب الله عز وجل فهي أول الفاتحة الفاتحة كما تعلمون تعظيم ذكرهم وتعظيمهم لله عز وجل واستعانة ثم فمن هنا البدء بالحمد يدل على أنها من أعظم المحامد أو أعظم المحامد لكن فيما يتعلق بالأفضل للإنسان يبدو لي والله أعلمه أن المراوحة بين أنواع الأدعى هي الأولى وحسب الحالة التي عليها الشخص والمراوحة أقوى للقلب أن ينوع من أنواع الذكر أقوى للقلب والمواطن التي ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بدعاء معين فيها يكثر من هذا الدعاء نسل الدعاء يوم عرفة والمواطنة التي هي العبادات ينبغي أن يقتصر على الدعاء خصوص الأبادة التوقفية مثل ما بعد الصلاة ذكر ما بعد الصلاة هذا ينبغي أن يقتصر فيها على ما ثبت ولا يمتدع الكار جديدة فإذا النواع الأكار والأدعية منها المقيد ومنها المطلق ومنها ما يكون ببناسبات أما المطلق فالمراوحة بين أنواع الأذكار والأدعية هي الأولى والأقوى للقلب والله أعلم نعم الآن ننتقل إلى درسنا في نعم بوامر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب نعم الآن وكاعة. في جامع علوم الحكم في صفحة الجزء الثاني صفحة 21 فليس كذلك؟ بلى نعم طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء وفي بعض وفي بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء فهذه الانواع الثلاثه من الاعمال انوار كلها لكن منها ما يحتص بنوع من انواع النور فالصلاه نور مطلق ويروى باسنادين فيهما نظر ان انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور المؤمن فهي للمؤمن في الدنيا نور في قلبه وبصائرهم تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم ولهذا كانت قرة عين ولهذا كانت قره عين المتقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة خرجه أحمد والنسائي وفي رواية الجائع يشبع والضمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة وفي المسند عن ابن عباس قال قال جبريد للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئ وخرج أبو داود من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها قال مالك بن ذينار قرأت في التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكية فأنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نوري يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء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 وهي نور للمؤمنين في قبورهم ولا سيما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور وكانت رابعة قد فترت عن وردها بالليل مدة فأتاها آت في منامها فإن شدها صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد وهي في الآخرة نور, نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط فإن الأنوار تقسم لها على حسب, فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم وفي المسند وصحيح بن حبان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرق كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البذر وأما الصدقة فهي برهان نحن و... الآن يعني فسر النور هنا لأربعة تفسيرات كلها مرجعها التفسير الأول التفسير الأول قال النور مطلق يعني يشمل نور القلب ونور البصيرة ونور الدنيا ونور القبر ونور الآخرة وهذا صحيح لأن النور لأن النور دركة من الله عز وجل وفضل يتفضل الله به على الهدى أهل الهداية ونور نور ظاهر ونور باطن نور معنوي ونور حسي النور المعنوي يتمثل بما يحدث للقلب والبصيرة منه من الهدى والاستقامة على دين الله ونور حسي ما يحدث للإنسان في قبره في ظلمات القبر وفي الصراط وفي القيامة حينما يحتاج المؤمن إلى النور الحقيقي فهي على المعنين لصح تفسيرها وعلى هذا فهي كما قلت وهي قاعدة عامة إنه إذا أي لفظ من الألفاظ الشرعية يحتمل جميع المعاني التي قيلت لما هو سائغ لغة فإنه يحمل عليه ولا ينبغي أن يكسر على نوع من الواعي وعلى هذا يكون هذا اللفظ وصف الصلاة بأنها نور تشمل نور الدنيا والآخرة تشمل النور المعنوي في القلوب والبصائر والعقول وجميع ما يتمتع الله به عبده المؤمن من نور الهداية بأنواعه والنور الحسي بل أحيانا تتمثل في بعض مظاهر المعجزات للأنبياء والكرمات للأولياء بنور حقيقي كذلك لكن هذا نادر ولا يحصل إلا لمن أكرمه الله بذلك وكما أسلفت النور الحسي اللي هو يكون في القبر ومعه في الأحوال القيامة نوع الثالث والتفسير الثاني تفسير جزئي يرجع إلى النوع الأول وهو نور المؤمن يعني نور القلوب والبصائر كما ذكر الشيخ ثم ذكر ثالثا النور في القبور ثم ذكر رابعا نور المؤمنين في الآخرة في ظلمات القيامة كل هذه المعاني ترجع إلى المعنى الأول ويفسر بها نعم وأما الصدقة فهي برهان والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه حديث أبي موسى أن المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه وكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها علامة على جود حلاوة الإيمان وطعمه كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه راقدة عليه في كل عام وذكر الحديث خرجه أبو داوود قد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء أخي المستمهي الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الريام هاتف رقم 49 11 9 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته